رب العالمين الحمد لله الذي أنشى خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرة وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه الذي أجر على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين فترة هو سبحانه الذي يعلم فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له الجلوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسانها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيثانها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما ذله ولا شبيه ولا مثيل ولا كفأ ولا, ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسله صلى الله وسلم وبارك عليه ماذا تره الذاكرون الأبرار؟ وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما عبدو أيها الإخوة جل على الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم ملائكة وتشكاهم الرحمة ويذكرهم الله كثيما عنده كما أسأل الله تعالى نعم على جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قلوا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبة الكرام يسح الناس يسيطون في هذه الأيام على قلق الحرب وما يتحدث يصبح إنسان إلا ويسأل ماذا فعلت أمريكا وماذا فعل بالعراق وهل خرجت بريطانيا أم لا تزال موجودة هل لا تزال فرنسا على معارضتها أم أن ألمانيا اتحدت بها إلى آخر ذلك مما يعيشه الناس من قلق الحرب يعود أحدنا إلى منزله فيضم إليه أطفاله بكل لهفة واشتياق فلا يلبس أن يقفز إلى ذهنه صورة ذلك الطفل العراقي الذي لم يجد أحدا يضمه بين يديه ثم ينظر إلى أبيه وأمه فلا يلبس أن يقفز إلى ذهنه صورة ذلك الأب العراقي وقد هدم بيته على أولاده السبعة أو العشرة وقد جعل يخرجهم بيده المكسورة وهو يجرهم واحدا واحدا ويصيح يقول بقي يد محمد محمد المناظر ليس هو ان نقول من فعل بنا هذا فان الذي فعل بنا هذا هو معروف هم النصارى والسلوبيون لكن السؤال الذكي الذي ينبغي ان نسأل عنه انفسنا هو ان نسأل انفسنا ونقول ان هذا ما هو سرت فيما وقع علينا من هذه البلاء كما سأل المسلمون فقالوا ان هذا فقال الله ربهم قل هو من عند انفسكم وان شئتم فارجعوا معي الان وانظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع اصحابه في المدينة جلس معهم فسمع ان هناك قافلة قد اقبلت من الشام تريد مكة تأمل فاذا القافلة هذه فيها اموال وتجارة الاموال والتجارة هذه التي معها هي اصلين في مكة المسلمون الذين كانوا في مكة لما من قريش جعلوا يخرجون من مكة ويسرون منها يمنة ويسرة فقريش استغلت الفرصة واحد يهاجر أو يموت أو الشيء مباشرة يأتي كفار قريش ويحتلون ما عنده من أموال ما عنده من متاع ما عنده من دوار حتى جمعوا أموال كثيرة ويضعوا عليها أموالا منهم بعد ذلك أكدوا هذه الأموال وذهبوا وأرسلوها في تجارة إلى الشام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجارة قد أقبلت من الشام إلى قريش الأموال اللي معهم أصلا هي أموال المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ما رأيكم ان نخرج الى هالقاتلة و نأخذ ما معها الاموال قال الصحابة حسنام كم معها القاتلة من حارس قاتلة يعني مئة فعيع ما هي 30 حارس 40 حارس كم يكفيها من LI years LUV تقدمة 50 او 60 فحاب يخرجون يقتلون حارسين ثلاثة يخرج الباج و يأخذون الابل و يأخذون ما عليها من متاعه جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم جهز أصحابه قال اللي جاهز سلاحه وجاهز جاهز دابته و متاعه يخرج معنا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وسبعة عشر صحابيا ثلاثمائة وسبعة عشر. بعض الصحابة قال يا رسول الله انا بخرج معكم لكن سلاحي عند الحداد قال لا انت ما ما يعني نحن متعجلون أنت لا تأخرنا أجلس خلاص لا تخرج. قال الثاني يا رسول الله انا بخرج لكن دابتي في في البوستانا بجيبها قال لا انت ما يندك علينا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لقطع من الصحابة خرج بهم. لما وصلوا الى بدر هم كان في أذهالهم. انهم تجدون لهم قافلة فيها مئة بعير معها متاع مع معهم اللي 30 او 40 حارسا نقتل 3 اربعة ويهرب الباقي وناخذ المتاع ونرجع لما وصلوا جماعة فاذا الامر يختلف فلما وصلوا فاذا ابو سفيان ابو سفيان كان قائد القافلة لما سنع ان المسلمين قد خرجوا اليه بقاتلونه مباشرة استأجر له واحد وقال اذهب الان سريعا حتى تصل الى مكة لان لو بياخذ القاتلة بسرعة ما يقدر يصل الى مكة ماه ما مئة ولا مئتين بعير ما يمكن انه يصل الى مكة في يوم لكن خذره واحد واعطاه بعير سريع قال الان تمشي ما توقف الذي مكة قل لاهل مكة اخرجوا الى قاتلتكم لا يأخذها محمد واصحابه هذا الرجل اسمه ابو ضمضم خرج مسرعا حتى دخل مكة حتى يلفت نظر اهل مكة لانه لو ودخل على بعيره وبدأ يصايح يا ناس انا من عند ابي الغيام ما راح احد له فيبغي يتوي حركة حتى يلفت انظارهم الى نفسه تجد لفعل نفعل اقبل ونزع ثيابك كلها اصبح عاريا ثم ركب بالمقلوب على البعير واخد سكين وجدع ان في البعير واصبح ان البعير يسيل دم والبعير يجري من شدة الانم وركب بالمقلوب على البعير وهو, وهو عاري ثم بدأ يصيح ويقول أيها الناس أخرجوا إلى عيركم إن محمد وأصحابه قد أخذوا الناس لما رأوا هالمنظر دم يسيل من أنف البعير وهالرجل هذا على الحال أقبلوا له قالوا ما الخبر قال هذا محمد وأصحابه الآن عند البعارين والله ما أظنكم تلحقون عليها مباشرة قريش جمعت اللي قدرت عليه جمعة 1300 مقاتل وخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام جماعة كان اللي في باله اني ما رح القالي الا قافلة معها 30 اربين حارس المسألة سهلة فلما جاء فاذا امامه 1300 مقاتل مدججين بالسرع هو اصلا لما طلع ما كان مجهز للقتال يعني حتى بعض الصحابة اللي جايب معه السيف ولا جايب معه ترس واللي جايب معه قوت وجايب مع السهم ولا سهمين لو يدري في قتال جاب معه خمسين سهم ستين سهم قتال المسألة اللي جاب معه السكين ما جاب معه حتى سيف احد يقاتل في حرب سكين لكن كانت المسألة قافلة اطعن لطعنتين والمسألة ماشية وبعض الصحابة جاي اصلا ما مع سلاح جاي عشان يشيل ويحط ويشتغل معهم فلما رأوا قدامهم الكفار نظروا في ايد الكفرة الف وثلاثمائة مقاتل معهم السلاح والعتاد فلما نظروا اليهم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم ضؤى فمساكين ما معهم شيء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى رب العالمين وبدأ يهز أبواب السماء بأنواع الدعاء بدأ يقول اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم انتهلك العصابة هذا لا أحلق أصحابي يا ربي لو مثلا الآن من من سيقوم بالدين لا تعبد في الأرض الله وجعل يستغيث بالله عز وجل ويدعوه وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يسقط رداءه عن من كفيه فكان ابو بكر من شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ابو بكر يبكي ويقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشدات ربك لا تعب نفسك ان الله منجد لك ما وعدك الله قال بينصرك يعني بينصرك لا تعب نفسك ولا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم لما استمر في الدعاء وابكر يبكي ويحمل الرجاء ويضعها لكتفيه ألتفت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أبشر جاءك نصر الله هذا جبريل ينزل من السماء على على فرس أبيض يتور منه النقع يقول من سرعة وهنازل من السماء يثور قدامه الغبار فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ألف منت قد نزلت من السماء ويقول الله تعالى لهم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم رب العالمين ما ينسى عبادة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وينزل ألف ملك هل رأيتم الملائكة؟ ها؟ رأيتم الملائكة؟ لا أنت ما رأيتم الملائكة ولا أنا رأيتم الملائكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة فحدثنا عنها أن عليه الصلاة والسلام أذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ملك واحد ما بين شحمة ادنه الى عاتقه مثيرة سبعمائة عام هذا ملك واحد من حملة العرش كما في المسنة وهو وقال وقالت الله عليه وسلم رأيت جبريل على كرسي بين السماء والارض مادا اجنحته له ستمائة جناح بين السماء والارض. لما ارسل الله على جبريل ليهلك قرى قوم لوط كانت اربع قرية متفرقة. لما جاء جبريل محتاج انه يستعمل ستمية جناح. ادخل جناحا واحدا فقط تحت ستمية اربعمية قرية ثم حملها وجعل عاليها سافلها. وخمسينة اتسعين جناح محتاجها. ملائكة يكفي ملك واحد انه ينزل ويفلك الكافرين لكن اراد الله تعالى ان يؤيد المؤمنين وينزل لك الف ملك ثم لما القتال قال الله عز وجل لهم بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة وينزل خمسة الاف ملك ويبدأ القتال يقول واحد من الصحرة والله إني لأجري خلف واحد من المشركين يقول في واحد المشركين أنا كنت أجري وراءه وريد أن أقرب قال فبينما أنا أجري وراءه الكافر هرباء قال فبينما أجري وراءه أسمع قائلا خلفي يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم يقول ما أدري وش حيزوم هذا قال فلما رفعت سيفي على هالكافر فإذا أسه يطير من على جسده. سجد وإذا حيزوم ملك من الملائكة قد أقبل عليه تدري ما هي الأوامر الربانية اللي أعطاها رب العالمين للملائكة الله يا جماعه ما ندري الملائكه تنزل واللي يجمعوا الغنائم لا اسمع ايش رب العالمين والملائكه قاعده تنزل يقول لهم رب العالمين يحي ربك إلى ملائك اني معكم او ما دام انك معنا يا رب العالمين ما يخمن البشر كلهم ما دام انك معنا خلاص لا لو تنبحت طيب ماذا نفعل يا بحنا الملائكة ماذا تفعل اول شيء تثبت الذين امنوا أي واحد منهم من خايف اللي انت طيب انت ماذا تفعل يا ربي سألقي في قلوب الذين كفر الرعب بعدين شف طريقة القتال ايش يقول الله فاضربوا فوق الاعناق يقول الله للملائكة السيف اضربوا بسر ارقاب مهم تطعنهم مع بطنة تطعنهم مع رجلة تطعنهم مع خلالة. السيف لا يودع الا على ارقابة كافر ابي قتل صح ارجنا تسيل اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان قطعوا اصابيعهم ليش يقطعونها صابعهم حتى لما يكون الكافر قاعد يقاتل مع الفرس ومع السير وتقطع صابع يده اليسرى ويده اليمنى يصير يشوف المؤمنين امامه يقتلونه وهو لا يقدر يشيل سيف ولا يشيل فرس ولا يشيل خنجر مقطعه صابعه فيموت مجهور حتى يتأدب مرة ثانية ما يطلع يقفل المؤمنين ليش الله شرع هذا وضرب منهم كل بنا ذلك بأنهم شعقوا الله رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه الدنيا وأن الكافرين عذاب النار الوعد يوم القيامة أعظم مما كان في الدنيا وتبدأ المعركة يجاعه يضرب بعضها في بعض ويبدأ الملائكة يضربون في الكافرين ضربا مبرح وهذا مقطوع رأسه وهذا مقطوعها طبيعة وهذا قاعد يحتضر وهذا يدهز عليه الصحابي حتى بدأ المشركون يسرون يمنس ويسره لما انتهت المعركة تعباس بن عبد المطلب مربوط عند النبي صلى الله عليه وسلم اقبل واحد من الصحابه هذا قال يا رسول الله رأى العبد مربوط مأسور يعني قال يا رسول الله انا اثرته عطني الغلمة حجته لان كل واحد يعني من هؤلاء الصحابة اذا اصابه شيء اذا اثر فان الذي اسره هو الذي يأخذ غنيمته قال يا رسول الله عطني غليم فانا اللي اسرته قام العباس لاباتهم مربط قام ناظرها الصحابي قال لا والله ليس هذا الذي اسرني اللي, اللي متكنه مربطني لهب هذا قال انها قل من اللي اسرك بدي تلفت عشان نعطيه غنيمتك بدي تلفت فقال اسرني رجال عليهم ثياب بيض لا اراهم بينكم شفتش يقول يقول لي مسكني وربطني وخلاني في المعركة لين جاه الصحاب يسادني ناش لا ثياب بيض وجيهم دينه ما شوفهم بينكم فاذا هم ملائكة نزلت السماء وربطه حطتها مكانه وبدت تربط الكافرين واحدا وان به انصر الله عز وجل المؤمنين ويدل الكافرين ويرجع الكفار الى مكة وهم قد وكروا وقتلوا وينضي جماعة كم شهر وتدخل السنة الثالثة للهجرة ويتشجع الكفار قالوا كيف محمد يهزمنا وحنى 1300 وهذول 1317 كيف يتجرأ علينا كيف فجمع الكفار جموعهم ثم اقبلوا الى المدينة يريدون ان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فاقبلت معركة احده طبعا يا جماعة في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما يدري عن الكافرين أنهم بيين ولما خرج ما كان خرج لأجل القتال خارج لأجل يعني بس عير يأخذوها وقافلها الأمر سهل أما لما أقبلت أحد قبل المعركة بعشرين يوم هم عارفين أنه عند المعركة وتجهزوا الصحابي يحد سيفه والصحابي الثاني يقطع انفرته والثالث يتدرب على القتال والرابع يتعلم في القتال يعني ناس تجهزوا للقتال في أحد ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم تسعمئة صحابي ويربطها ألف صحابي. خد يعني ذيك المرة ثلاثين وسبعة عشر وانتصرنا. الحين ألف من جدنا خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجاهزين قتال صاح مئة بالمئة. فلما كادوا أن يصلوا إلى بدر إلى أرد اراد الله عز وجل انه يصفيهم من المنافقين يبغى ربنا لين ما يصل الى مكان المعركة الا ناس فعلا مؤمنين حق اما هالناس هل المنافقين ما يبغاهم يقاتلون لما كادوا ان يصلوا الى مكان المعركة قام عبد الله بن ابي بن سلول منافق قام يوم شاف الموت ذل ما يموت خاف جبان لما رأى الموت ها يدور عذر عشان يرجع ما له عذر ما يقدر يقول زوجتي مريضة طيب حنا ندري انها طيبة ما فيها الا العافيه ما يقدر يقول عيالي ما عندهم اكل حنا حاطين عندهم اكل فقام وطلع عذر من عنده قال اصلا هالمعركة انا ما كنت موافق انك انت طلعون طيب من انت اصلا حتى حتى حتى نسالك يا يا منافق ومن انتم حتى يكون لكم عنده اصلا قال اللي يبغى يرجع مع المدينة يرجع يلا من يبغى يرجع تدرون كم رجع مع اهل المدينه رجع معه 300 ثلث الجيش منافقين ورجعوا معه ولا بقي الا 700 صحابي من قوام الليل صوام النهار بكاء في الاسحار قراء قرآن صحابه سعلم مؤمنين 100% لو ان فيهم مرض في قلوبهم ولا فيهم رياء ولا سمعة كانوا رجعوا كانوا يصف رب العالمين لكن هللي خلاهم رب العالمين هم المسلمين المؤمنين حقا فاذبهم يبطون في المعركة اول ما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع سبعمائة الصحابي الوقفر ثلاثلاث لكن سبعمائة وثلاثلاثلاث ان شاء الله ينزل كملك كم وننتصر كما انتصر في بدر فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم بدأ ينظر في مكان المعركة اتلست فيها يمين لسار فشاف معركة شف احد ساحة كبيرة وفي جبل احد وفي جبل ثاني رفيع جنب احد فدعم يناظر في الصحابة قال من منكم يعرف يرمي صح ابغى الصحاب اللي اذا قلنا له ارم ذاك الرجال قالت ابغاه عينه اليمنى ولا اليسرى من دقته ويطلع منهم خمتين صحابي تعال انت وانت وانت وانت ويطلع خمتين صحابي من اعظم الرماء اللي اذا جيرني ما يكاد ابدا وجمعهم قال انتم اصعدوا فوق الجبل وكل واحد ياخذ موقعه وابدوا وانتم فوق ترمون الكفار من فوقنا ونحن تحت نطعن الكفار بالرماح ونضربهم بالسيوف يصير فيه قتال جوي وقتال ارضي يصير الكافر اذا تواجبه ما يدري هو يستق الساهم اللي جايه من فوق ولا يستق الرمح اللي قاعد يطعنه من قدام فما يدره يحط يده ساحته اللي يحطه فوق وينهزمون خطه محكما مئة في المئة بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يردون يصعدون على الجبل خائف انهم اثناء المعركة ينزلون فقال له مسمعوا قالوا نعم قال ما تنزلون من على جبل بدن مفهوم قال وابد مفهوم ما انتحرك من الجبل ابد قال لا تنزلوا ابدا ان رأيتمونا ظهرنا انغلب يعني انتصرنا فلا تنزلوا معنا خلونا لين ننتصرون خلص بعدين نقول انزلوا وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا خيل يقول لنا شوفوا الكفار نازلين ويذبحوننا واحد واحد يعني نهزمين لا استعدونا خلوه يموت ولا تنزلوا ابدا انتصرنا انهزمنا جرحنا طار لنا اي شيء لا تنزلوا ابدا قالوا انه يدرين هالموقع مهم جدا اللي فوق قالوا ابدا والله يا رسول الله ما نتحرك من اماكننا قال يالله اسعدوا قالوا اسمعوا قالوا نعم قال اميركم عبد الله بن جبير ولا تنزلوا بدوا يعيدها عليهم اربع وخمس مرات قال لا تنزلوا ابدا ولو رأيتمونا فتخطفوا نقطير يقول لو شوفان الطير انزلت وبدأت تخطفنا لا تنزلون خلوها تخطفنا قالوا عبدك والله ما نتحرك من الجبل لو تنطبق السفعلة قال لي الله ارجو فوق الجبل ارجو فوق الجبل وجاك كل واحد حط قدامه خمسين ست سهم وحط القوس وبدأ ينشن على هالكفار هذا سهم فين هالكافر وهذا سهم في فضره وهالكافر جاي يبغي يقاتل ما يدري اللي سهم دخل في اذنه وهذا وان بدأت المعركة ويبدون الكفارة الاخبطون الدعوة اسهم من فارنا واسيوب من قدامنا ورماح الدعوة يعني مخططة صح فبدأ الكفار يفرون اللي يروح يمين اللي يروح يسار اللي هو هربان يجيسها من فرقبته وبدوا يموتون فقال الله عز وجل يقول واحد من الصحابة يقول والله ما لبثوا امامنا بقدر فواق ناقة فواق الناقة يا جماعة الوقت اللي ياخذ حلب النقة لو واحد بحلب ناقة كم ياخذ الوقت آه ياخذ له في عشر دقائق عشر دقائق اترى عشر دقائق احيانا دون سبع دقائق المه مقت يسير مهوب شيء وقيل ان فواق الناقة مقدار ما بين الحلبتين الى منا حلب الناقة ثم انتظر لين تعطف وتملأ الضرع لبن من جديد بعدين جاي حلبها ثانية يا نبي احيانا ثلاث ساعات اربع ساعات حسب الناجة يعني ما هو بشيء كونهم من ابي اربع ساعات ولا اربع ساعات ما هو بشيء المهم الكبار بدأوا يهربون يمينا ويسارا وبدأ المسلمون يتبعونهم يقول الله عز وجل في خبرهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الحد القتل يقول رب العالمين للمؤمنين يقول أنا وعدتكم بالنصر ونصرتكم صح هذا لكن قتلتموهم الصحابة اللي فوق الصحابة اللي فوق لما رأوا الكفار يهربون وقاموا يرمونهم ورراهم بالذهام هذه تتح في القبثة وهذا في ظهره بعدين تفكر على بعض قالوا خلاص انتهت المعركة قال لهم واحد من الصحابه، قال قال لهم أميرهم عبد الله بن جفير قال يا الجمعة انتهت إلا ما انتهت إلا قصدكم يعني قالوا يعني بننزل من الجبل قال ولا واحد يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تنزلون يعني ما تنزلون قالوا بننزل قال يا جماعه هو قال ما تنزلوا أبدا لأنه يقول لنا انزلوا انتصر منتصر إحنا ما دخل إحنا عندنا هذا ولمسكه قالوا بننزل قال يا جماعة انا اميركم طيب انا اقول لكم ولا واحد ينزل قالوا ولا بننزل وجيت الصحابة نازلين ما ابقى فوق الجبل الا خمسة ولا ستة بس ولا ستة واربعين او خمسة واربعين كلهم نزلوا من الجبل الكفار وهم هربانين كان في سهام تجيهم من وراء لما نزلوها المجموعة وقفت السهام فقام الكفار وسبتوا ما شافوا سهام معهم وانتبه خالد من ولد بطل من يوم انه كافر وهو بطل يوم شعب المجموعة يازلين قال زين يأخذ مجموعة من الكفار ويلف بهم من والدى جبل ويصعد الجبل شوي شوي يوم ربط بول ويلقى له خمسة دون الامر ويقتلهم لما قتلهم اقبل الا السهام مجهزه وكلش مجهز له اقبل ومسك المكان هو, هو الكفار اللي معه وخاذا يأخذون السهام تريد على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان, إن يحميه المسلمون التبت للكفار وراه بدوا يرمونه وين ربعنا وين جماعتنا إلا هم متورطين لا عاد يقدر عطي الجبل ولا عاد يقدر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار اللي قدام الففتوا ورجعوا على الصحابة يبغون الصحابة يفرون إلى الخلف إلا السهام جاي فوجيهم يبغان يفرون على قدام إلا الكفار جايين فوجيهم يمين يسار ورطوا وبدأ الصحابة يقعون موضى بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدين يا جماعة لما يقول لك مات صحابي في احد معناه ما هو صحابي عادي اللي مات لا صحابي من خيار الصحابة لان اللي فيهم ريحه واللي فيهم نفاق ارجعوا معنا 400 او 800 اللي رجعوا ما بقى للصحابة المؤمنين 100% ومع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت على اصحابه يبغى ناس قتل امه ويقول ايها الناس الي الي يعني اجتمعوا عندي والصحابة ما يدرون عن شيء هذا سهم جاي في اذنه وهذا السهم في فرقبته وهذا سهم في بطنه وهذا يصيح وهذا ينتفض جاي السهم في, في, في رقبته وهذا في مكان مقتل وجعل الصحابة يقتلون قتل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست عشرة عشرين ثلاثين 50 60 70 صحابي بعد أن مهور عاديين على رأسهم اسد الله واسد رسوله حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه عن عمنا صلى الله عليه وسلم وحمض له ومجموعة صحابة مقاتلين وبدوا يقتلون يمنه ويسره والنبي صلى الله عليه وسلم يبغى يمسك هذا يبغى يجمعهم وين الرائح ورفعوها ولا واحد قاعد يسمع له يقتلون يمنه ويسره بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يكون له مجموعة معه حتى يأتون خلف صخرة او شيء ويقاتلون من وراها راح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ويركض بهم وبينما هم يركضون اذ وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة اول ما وقع في الحفرة وتنشق ركبته ويجيك يبغى يطلع ويشج رأسه ويتكسر المغفر اللي على رأسه صلى الله عليه وسلم وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه وتتكسر اسنانه الاربعة اللي بين الالياب وتجعل الدماء شيء يسيل من رأسه وشيء يسيل, يسيل من خده وفره بعد يطلع منه دم وركبر يطلع منها دم ويطلع من الحفرة يلا قادر يطلع ويجي واحد من الصحابة ويبتكى النبي صلى الله عليه وسلم على, على كتبيه ويطلح حفرة هل الكفار جايين ويطلع مع الصحابة فلما جاء مجوعة من الكفار انفتت النبي صلى الله عليه وسلم لانه يبغى يرجع عشرين في هذه قبل لا يقاتل هالمجموعة قال الصحابة لمعه من, من يردهم عنا من يردهم عنا وورثين في الجنة طبعا ما دام ذكر الجنة معناها اللي لهم تراه بيموت بيقتل ما دام ذكر الجنة مباشرة خطر لهم واحد من الصحابة يدري انه ما يقدر يرد هاله المئة اللي جايين لكن يبغى يشغلهم يقطع هذا ويطعن هذا خلهم يقتلونهم المشكلة لكن اخرهم دقيقة دقيقتين حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقتل الصحابي ويضربون قال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيق لجنة والثاني والثالث وقت تسعة بين يديه صلى الله عليه وسلم كلهم ضحايا واحد اثنين ثلاثة عشر ولا زال هؤلاء يقتلون بن يديه حتى اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم خلف طفرة وأخذ يرمي القوم والصحابة مع يرمون ولا زالت المعركة على هذا الحال وبدأ الكفار يلعبون بالصحابة لعب تأتي هند من تعشبة إلى حمزة بن عبد المطلب رجل بكتاء في الأسعار وقوام وصوان وتأتي بالسكين وتباعها على صدره وتشق بطنه لعب كده لعب صعاب جليل وتشق بطنه ويطلق كبده وتجزع أمته وتقطع عدانا حتى هتحيط تعزلها على نفسها يجون الكفار يمثلون بالمؤمنين هذا يشقون بطنه هذا يقطعون لسانه هذا يقطعون شفتيه هذا يصفون عينيه هذا يقطعون عدانا هذا يقطعون في يلعبون بهم لعب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان ينجد احدا من هؤلاء في دي جماعة الان المفروض نسأل نفسنا يخليش الله ما نزل ولا ملك واحد عليهم هل نزل الف ملك في بدر بدل نزل ثلاثة آلاف في بدر بعدن نزل خمس آلاف يعني حول عشرة آلاف ملك نزل في بدر ولا ملك واحد نزل في احد نعم ولا ملك واحد نزل في احد كيف طيب الله يرى كل هذا ولا ينزل ملايكه اي نعم ما نزل ملايكه طيب الله يرى حمزة يشكز مطنه ولا نزل ملك يدفع عنه اي نعم خله يفعل طيب الله يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقع في الحفرة ويشج رأسه ويجرح وجهه وتكسر اسنانه ويرعب من الكفار يمين ويسار واصحب بين يديه ولا نزل ولا ملك نعم ما نزل ولا ملك طيب يرى السبعين اللي طالما بكه بين يديه وتقربوا ان يقتلون ويراهم الله ولا نزل ولا ملك ولا نزل ولا ملك ليش ايش هل معنى ذلك ان الله يحب الكافرين ولا يحب المؤمنين لا تعالى الله عن ذلك ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى هنكم المؤمنون احب اليه جل وعلا وارغب طيب يا اخي ليش ما نفضل الله ولا ملك واحد على الاقل يا اخي جبريل على اقل يساعدهم ولا ملك ينزل ليش اسمع السبب اللي ذكرها الله للمؤمنين بعد ما انتهت المعركة بدأ المؤمنون يقولون كيف الله يهزمنا وحنا مؤمنين وذلك كافرين كيف يا اخي يهزمنا طيب عبد الله والعزة ونحن نعبد الله ويهزمنا كيف لما بدأ يقولون ذلك اسمع البيان الرباني قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا كل هو من عندي أنفسكم أهلون التأديد الغلط منكم أنتم مهب من السماء السماء ما يخطئ رب السماء جل جلاله أبدا تعالى الله لكن أنتم اللي غلطانين مهب, مهب من عندنا ثم نسمع ماذا قال الله ولقد صدقكم الله وعده الله وعدكم بالنصر وصدق ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم باذنه الحس القتل وفعلا اول معركة قتلوا الكفار بعدين قال الله طيب يا ربي ليش ما نكمل عليهم قال الله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر يقول لكم لا تنزلوا من الجبل الا بنزل غصب عن طيب لا تنزلون النبي قال ما بنزل الا بننزل قال حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون اول ما شفت النصر عصيته يعني حنى نصركم متعصون اجل ما حنى بناصرينكم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الافرة ثم طرفكم عنه ليبتريكم بعدين من رحمة الله بالمؤمنين اش قال ولقد عذبكم لا ولقد عثى عنكم هل دي ينشيها رب العالمين لكم ولكن يا ويلكم مرة ثانية هم فعلتوها ولقد عثى عنكم ويستمر المسلمون يا جماعة بعد معركة احد ماشين صح صح كل المعارك اللي بعدها يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدعب فيها المكان سمعا وطاعة لو تنطبق السمع الأرض الارض لا يمكن تحرك من مكاننا انت روح مين انت روح يسار انت بعد كده مشوا بعدها صح ولا معركة بعدها لين ما النبي صلى الله عليه وسلم انهزم فيها المسلمون تدرون ليش لأنهم بعدها صاروا يطيعون الله عز وجل مئة في المئة وقعوا في معصية أبدا وكلما كان الناس أكثر طاعة لله كان الله عز وجل إليهم أسرع نصرا والله العظيم يا جماعة والله العظيم ما فيه معركة بين المؤمنين والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين فيها اكثر من عدد الكفار لا اذا نحن يا جماعة لا ننتصر بقوية ترى ولا ننتصر بسلاح لما نبغى نقاتل الكفار لا تظن ان سبب نصرنا ان عندنا والله طالصة صواريخ وان عندنا حاملة طائرات وان عندنا من الأسلحة المتطورة لا هذا سبب من اسباب النصر لكن السبب الحقيقي انه ينزل علينا النصر من السماء الله يقول وما نصر الا من عند من من عند من إلا من عند الله. ما يمكن يجي نصر الا من السماء. خذ معي هالمثال. اكبر جيش. اكبر جيش. قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيش اللي قاتل معه في حنين. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف بعيونه هالعدد. معقول? اثنى عشر الف مقاتل يجتمعون عندي. معقول? غير معقول. العدد اللي طلع معه في بذر ثلاثمين والسبعة عشر. في احد تتعمية ولا, ولا سبعمية لما رجع الكفار في فتح مكة كان الصحابة فرحانين وعدهما تجاول ثلاث الاف ولا اربعة الاف فكان العدد يعتبر كبير 11000 مقاتل في من مثلنا اسمع حتى تقتنع تماما اننا مهما اعددنا من قوة ومهما اعددنا من عتاد ومهما جمعنا من اسلحة فلا يمكن ان تكون هذه هي السبب الوحيد لاجل انتصارنا على الكفار. الله يقول فلم تقتلوهم أذبلقت لهم هذا يبرد في سب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إلش الفائدة مني ما دام أنت رب الإثقات واليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا لذلك النفر من عند الله جل وعلا من سواه. المؤمنين لما وصلوا إلى حنين أقبل إلى حنين ضد الصحابي يقولون ما أكترنا أثنا ألف مقاتل. فان شاء الله من مثلنا امرنا ما جمعنا هالعدد وبدأ الصحابة يقبلون على الطائف يعني 12 ألف عدد مهب سهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12 ألف من قلة يعني يعني يعتبر عدد كبير جدا فقال فبدأ الصحابة يعجبون بكثرتهم هم في السابق في معركة احد وفي معركة بدر وفي الخندق وفي غيرها ترى قديم وداكن بكل لحظه تقول يا رب انصرنا يا رب انصرنا هالمره ما شعروا بذلك اللجا صح ان شاء الله ودنا رب ينصرنا بس برضه انا زين اعطيك مثال اعطيك مثال واقعي الحين يا جماعه لو واحد يروح يختبر مثلا عنده امتحان وطالع الاختبار تلقاه صار ما ذاكر زين ولا الكتاب 150 صفحة وقاري لها 10 صفحات وباقي 140 صفحة ما ذكرها ولا يدري يدرعنها تلقاه وطالع يقول يمه تكفى ندعيلي تراي ما ذكرت زين يبه تكفى اجعني ويجي عند اخوانها الصغار ما بعد ازنبه تكفى ندعولي ان الله يوفقني ان الله ينجعني لو ايش لانه ماهو ما تواسق في اللي عنده لكن اذا صار مذاكر تلقاه وطالع اذا صار قاري الكتاب عشر مرات وحافظ الصم وهو طالع تقول لهم ياولدي ما تبي يدعيلك يقول مذاكر مذاكر شو هم ذاكرم ذاكرم يعني عندي عندي قوة ما ادعوا لي بس يعني خير مشكلة بس ترى يم ذاكرم المسلمون كذا جايين وهم اعجبتهم كثرتهم اوه ما شاء الله عجلهم مو سهل قال الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم طيب هالكثرة هذه انصرتكم لا فدريوا اشتوه الكفار مالك بن عوف النصري رئيس قبيلة هوازن وطار وصل الى مكان حنين حنين وادي بينه بين الطائب 30 كيلو وادي بين الزبلين وهذا الوادي هذه هذي ليست يعني مستقيمة فيها تعرجات فيها مباشرة جاء مالك هالوادي وخلى قومه جيشه يدخلون في الجبال وكل واحد مع الصهام ومع الصخور مجهز نفسه من القتال ونزل للنبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل في الوادي حتى لما يجي الصحابة يظلون ان الجيش هو العدد من اقدامنا فيدخلوهم في, في الوادي اذا ادخلوا في الوادي اهجموا عليهم اللي في الجوانب شفت الخطة كيف وجيك الصحابة اوه فرع عشر الف عشاء الله هم عنه سلاح واتات وقوة اوه من مثلنا ما اشاء علينا ودخلوا الكفار واكبروا الوادي يهو طلعوا الوادي يواجههم المجموعة الصغيرة اللي تحت اول ما شفهم الكفار قالوا اش ده 150 ولا 200. بس وحنا فرع عشر الف. الله اكبر اهجلوا وجاءت الصحابة هاجمين وذهبوا اولئك وهربوا منهم قال الصحابة زين والله ما عاد يردنا الا الطائف ناصلها اقبلوا اقبلوا وراءهم حتى اذا تكاملوا بين الجبلين ما دروا الا السهام تجيهم من فوق الجبلين التفقوا الا الرجال طالعين لهم من فوق البال ويرمونهم بالسهام طبعا انسا لما يصير ليرميك فوقك ما تقدر ان نستاخد ساهم وتبدأ ترميها انت فعب عليك خاصة لما يسينه وفاك ومختبئ وراء صخرة ولا شيء بدأ الصحابة ذاقت عليهم الارض يبغى يهربون يمين جبل يبغى يهرب يسار جبل يبغى يهرب على قدام فاذا اولاك قد رجعوا عليه يبغى يرجع الى الخلف فالناس وراءه يفتدم بعضه لبعض وهذا فرس اصاب السهم وقع الارض وهذا بعير الان يسعد وهذا وبدأت المسألة عندهم يعني في حل سبيس الواحد ما يدون يروح. شف الى وصف الله للمنظر يقول الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم طيب وبعدين اشتار فلم تنعنكم شيئا خالي لكم مرة ثانية تعرفون مفر من عندي فلم تنعنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تدري كم عدد الصحابة اللي هربوا ها انا قلت ان عددهم كله كم كم جماعة ها ستلاف ولا سبعلاف 12000 تدري كم عدد اللي هربوا وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم الحالة كم توقع? 2000 أكثر شوي 5000 5000 صحابي يهربون? لا أكثر باقي 8000 أكثر 8000 صحابي أكثر من 8000 اللي هربوا كم يعني? 10000 أكثر ومعذول 11000 كتر كم العرق اللي هرب? هرب 11000 وتسعمية وواحد وتسعين صحابيكم. كم عدد اللي ثبثوا? ها? تسعة. تسعة. من اصلاع شرائف ما بقى اجماعه تسعة. يمرح النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بدى يبيح يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ايها الناس الي الي والله ولا حد يلتفت اتمرت قدامهم احمر. هم بشر من البشر صح صحاب وارفال بس بشر بعض الكفار اللي جايين ما بعد اسلموا جاءوا بفتح مكة ينظر اليهم ويقول اوه والله ما يردهم الا البحر تديني اش معنى البحر يقول هالصحاب اللي هربوا الحين يتعد من فزعهم من الروعة بيمشون يتعدون مكة ولا يغفون اللي في جبهة. من الروعة يضحك على الصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس من دفا وحنا في العشر يا هباس نادي الانصار لا تنادي اللي اسلموا في فتح مكة هذا لا يمكن ما بعد تمتن الامام ابيكي نادي للانصار بدي يقول يا انصار الله وانصار رسوله صلى الله عليه وسلم يا انصار والله ولا يسمع احد قال طيب نادي الاوسل الخزرج اترك الانصار الباقيين عقم الاوس الخزرج هالصحاب اللي فعلا قاتلوا معي في بدر وفي احد وفي خندق صحابه مبدون القتال ما بهم بده يقول يا اوس يا خزرج يا اوس يا خزرج ما رجع اليه احد قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى الخزرج لوحدهم بس الاوس تركهم الخزرج اشد نادى الخزرج بده يقول يا خزرج يا خزرج يا بده بعضهم يرجع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفون كم اللي يرجع عشرة 15 فعل. طبعا كل هالحالي هو قاعدة قاتل صلى الله عليه وسلم مهو باقت والكبار ينتظرونه يخلص نادي ببين ابينا قاعد قاتل قال نادي اصحاب الشجرة اصحاب الشجرة تدري منهم اصحاب الشجرة يا جماعة هذولا مجموعه من الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعوا على الصوت والصوم ولا على الجهاد لا بايعو على الموت بايعوه على الموت يعني نبيعك اننا نموت معك كذا كذا البيعة ان احنا المكان اللي تموت فيه نموت فيه معك قال نادي اصحاب الشجرة اللي يبغان يموت معي نادي من خين المتم قال يا اصحاب الشجرة يا اصحاب سورة البقرة يا اسمعوها تذكروا وبدأ كل واحد يمسك البعير ينفه يبغى يرجع ويما يبغى يرجع البعير يضرب في الناس اللي هربالين التراب يبغى يلفه يضرب في الناس صار ينزل من على البعير ويشد اصباع الناس يرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يقاتل مو بدا يتفرج عليهم والسهام تذيم من اليسار يعني يعني حمي الوطيس فعلا الفته النبي صلى الله عليه وسلم اللي فقرات من 90 الى 100 الى 100 بدا يقاتل بهالمئه اول ما اكتمل ورائه نزل صلى الله عليه وسلم من على دابته ثم أخذ ترابا من تراب الأرض ثم قال شاهت الوجوه دعا على الكفار ثم رماها عليهم يقول واحد من الصحابة والله إنا أقبلنا والرسرار هاجمين علينا فما رماهم في وجوههم بالتراب حتى ولوا الأتبار بدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويقلم بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم اسمع إلى وصف الله للمعركة لا. هذا كلام الله في القرآن ما جبته من عندي اسمعوا شكور رب العالمين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم اهو 12 الف ما شاء الله فلم تبني عنكم شيئا وش ان ثلاثكم من 12 الف. هذا الرجال بغي يجبحكم كلكم فلم تبني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لهم لما عام المؤمنون فعلا واثبت الله لهم انكم منتوب بشيء من غير اعانتي انا الذي في السماء اذا ما استنفرتوني سرمنتوا بشيء لما اقتلع المسلمون بهذا قال الله عز وجل ثم انزل الله سكينته على رسوله اول جندي انزلها الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هرب انزل الله سكينته على رسوله وايش وايده بايش يا جماعة بجنود لم تروها الجنود اللي ايد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الى الان ما ندري شيء صدك لان الله ما علمنا جاء بجنود اللي لم تروها وما هي الجنود يا ربي هي ملائكة زي اللي انزلت في بدر هي مرض معين هو رعب من الذي انزل في قلوبنا يا قرية وش يا ربي لا لا لا لا لا نقول لازم نعرف نحن ما هي جنود ما دام الله ما اخبرنا بها لا تروح التعب نفسك وش الجنود ما هي الجنود اهم شيء ان الله نزل جنود يعني نزل جنود والله يقول وما يعلم جنود ربك الله وما هي الا ذكرى للبشر يقول واحد من الصحابة وهم يتكلمون عن الجنود يقول واحد من الصحابة رأيت كأن بجادا اسود نزل من السماء يقول رأيت سبحان الله مثل البجاد الباب هو الرداء يقول كأن في رداء جماش كبير اسود نزل من السماء قال فلما اقترب من الارض فاذا هو نمل نازل من السماء قال فانت من الكثيرين جنت ما يعلم جنود ربك إلا هو ورأى بعض الصحابة قال رأيت رجالا عليهم ثياب بيض ينزلون من السماء ملاعكة من السماء التراب اللي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جند من جند الله ما هو تراب آلي وققاها الله في جند فكان سيب في هزيمتهم شوفوا شقال قرب العالمين ثم أنزل الله سكناته على رسوله وأيده بجنود إيش لم تروها وجعل كلمة الذي نتبر شفلا وكلمة الله هي الغليا والله عزيز حكيم طحن العبيز يعز من يشاء ويذل من يشاء لكن حكيم يدرئ ويعلم متى ينزل العزة ومتى ينزل الزل على بعضهم والله عزيز حكيم اذا ايها الاخوة الكرام لما ننظر الى عدة الكافرين وإلى عتادهم وما عندهم طائرات ما عندهم دبابات ما يتفاخرون به من جند عندهم ينبغي أن نعلم أن القوة لله جميعا وأن الله جل وعلا إن أطاعه المؤمنون عطر الله تعالى أسلحتهم فلم توجه كما يريدون يا جماعة في أول يوم من أيام ضرب السليبيين للعراق تنطلق طائرتان أباد شيء فيصدل إحداهما بالأخرى سبحان الله يعني ما اركسوك الطيار ما دار طيران دار طيران يمكن عشر سنين. لكن وما رميت جرميت ولكن الله رمى. اليوم الثاني ينطلق فاريخ باتات ما تجري بدل ما يضرط المغنين في يضرط طائرة بريطانية. ليش? وما رميت جرميت ولكن الله رمى. اليوم الثالث اجيك واحد السياد وطع على طيافه وهي طاعة. ولكن الله رمى. طيار تاني تصادر ولكن الله رمى. ينطلق حروخ فاكل هو يبنى بنقل الجنين امريكية. ولكن الله رمى لكن متى يرمي الله عز وجل ويعين المؤمنين اذا كان المسلمون فعلا مسلمون حقا يا جماعة اذا كان الصحابة في باته احد لما خالتهم خالصة صغيرة وهي انهم نزلوا من على الجبل من غير ما يذلهم النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله تعالى أن قتل منهم سبعين وبعدين يا جماعة لما يقتل سبعين صحابي غير لما يقال لك انه فقط مثلا قبل على بي على البصرة ثم قتل سبعين عراقيا صح انه نبكي انه يقتلون اخواننا لكن لما يقتل سبعين عراقيا 25 مليون ليس مثل لما يقتل سبعين صحابي وعدد الصحابة المؤمنين صح ما يجاوز ألف الف اصلا تدري عدد الصحابة اللي اسلموا في مكة خلال 13 سنة 13 سنة والناس سلم يدعو تدري كم عدد اللي اسلموا في مكة 150 صحابي ده فما بقبل جمعهم صلى الله عليه وسلم في المجيء وأرسلم ولا أداد قليلة وجقت سبعين صحابي لأخي الخطأ وقع فيه المسلمون اسمعوا يا جماعة ينبغي أن نعلم جميعا أن ما أصاب الأمة اليوم وما يصيبها والله والله أنها بسبب معاصي التي نقع فيها الله سبحانه وتعالى يقول قل هو من عندي وانفسيكم ويقول ما أصابتكم من مصيب فبما كسبت ايديكم يعني انتم الغلطانين ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير رب العالمين شيء كبير يمشيه للناس ويغضره ويجب يأوز عنه لكن اذا غضب فلا يقوم لغضبه احد جل جلاله فنبحث الان يا جماعة في انفسنا الان بالله عليك نحن نستقل نصر كم يجد من المعاطي كم يجد من المخالفات الشرعية كم نعلم يا من المعاصر الواقعة عندنا ومع ذلك يبدل يقول يا ياخي ليش الله ما ينصرنا ياخي ما السبب لانك انت عاطي عاطي في طلاتك عاطي في اليارتك عاطي في نظرك عاطي في نتارك عاطي في تمعك لو تستقيم مع رب العالمين لنصرك الله جل وعلا يا جماعة يمني ان نعلم جميعا ان كل واحد يقع في معصوه اعلم انك انت العاصي سبب من اسعاد هزيمة الامة انا اكلم نفسي واكلم من كان مقصرا من نفسي اعلم ان كل واحد عاصي اعلم انك ايضي من اسفه سبب من القنبلة العراقية التي التي مختص بالان ارضها وعند سبب في ذلك القنبلة التي تقع على بيت عراقي و تهدم على اهله. ان سبب فيما وقع على المسلمين في في بغداد وفي البصرة وفي مقصر وفي غيرها والله العظيم ان كل واحد وقع في معصوه إن السبب من اسواب الهزيمة التي تقع في العراق والتي وقع سابقا في الغان السابق والتي خرق ستقع يمين ولا يسار نعم وما اصابكم مصيبة لما اصابكم يا جماعة موسى عليه السلام لما خرج تبعين الف من بني اسرائيل يستثقي بهم كاد ان يقتلهم الجوع خرج يستقبين وجعل يقول اللهم اسكنة اللهم اسكنة ولتي مر أسماء لا تزادوا إلا تجه من الشمسة لا تزاد الله وموسى ليس إنسان عابي مثلك لا هذا من العزم وسليم الرحمن موسى إنسان غير غيرك فإذا بالله جل وعلا لما رأى موسى يرتهيه يقول الله تعالى لموسى يا موسى كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالعاصي عشرين سنة توس أسقيكم وفيكم العاصي بسبب العاصي عذبت هالسبعين ألف كلهم يا موسى تمره فليخرج من بيتكم ولما وقعت هزه في عمر رضي الله عنه أمر في المدينة 14 سنة حاكم لما وقعت هزه, هزة أرضية في عصره لما وقعت هزه انتبت عمر إليهم ثم قال ايوا الناس والله ما وقع هذا الا بذنب احدثتموه يقول الهزة الارضية عجوبة من الله اكيد الواحد واحد منكم سوي شيء والله ما وقعت هذه الا بذنب احدثتموه ثم قال فاقسموا بالله لان اهتزت اخرى لا افتحكينكم فيها ابدا يقول والله ان اهتزت المديم الرسالة ان اقلع هذه بلاد عذاب من البلاد الرحمة وهي معها عزفة ارضية من قنبلة وقعت عليهم لا هزه رضيها وقعت ويقول هذا الفرقية ولما وقعت وقع الجذب في عهد عمر وجاء عام الرمادة وقت الناس اميه للمشدة الجوع والعطش خرج عمر رضي الله تعالى عنه بجموع الناس ثم بدأ يسيح ويسطيث ويقول اللهم ما نزل بلاء الا بدم ولا رجع الا بتوبة قاعدة يقول نزل بلاء إلا بلا ولا نزل إلا بتوبة ثم رب عده وقفرهم فإنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك حتى أنزل الله تعالى القطر من السماء لما دعا عباك للصحابة إذن كماعك المقتنعين أن ما في التلاء ينزل على الأمة إلا بدم وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالى عن بعض العصاق أولئك يعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سئل مجاهد المفسر رحمه الله قيله ما معنى يلعنهم اللاعنون نبّل ما معنى يلعنهم الله لكن ما معنى يلعنهم اللاعنون فقال هذه نازلة في العساة الذين يعصور الله تعالى فإذ عفره انقطع القطر من السماء ويقع الجذب تبدأ الدواب بالأرض فلعن العساة إذن يا جماعة ترى اللي يسمع أغاني الدواب التي في الأرض دواب الأرض تلعنه الحشرات التي فيها ليس فقط الناس الذي ينظر إلى محرمات تلع دواب الأرض ويلعنه يعني من صلح حاله الناس لأن السبب من أسواب الهجيمة لاتقع الأم من كان يجماعها مدخنا من كان يتعاطى الشيشة من كان ابو خدرات باي نوع من الانواع من كان يعطي والديه، من كان عدم اموال للناس قد اكلها عليهم من كان يتدين من الناس اموال ولا يعيدها عليهم من كان يساهم في بنوك من كان ينظر الى حرام كل من كان هذا نداء الى كل من يقع في معصيهم المعاصي ينبغي انك تنظر في نفسك ولما تنظر العراق وما فيه من, من امور لما كنت تنظر يا فاكستان وتبك تقول مساكين وضعوف يا اخي حرام عليهم نقول اعلم انك قبل لا تبكي ابكي على نفسك لانك انت السبب فيما على الامة اليوم وما سوف يقع عليها المعاصية لكن يا جماعة نحن لا نريد ان نبكي كما بكي النساء ليش الواحد منا يجناعا على يجيب العقليين يبدأ الواحد يضع المصيبة على غيره يبدأ يقول ياخي الحكام المفروض يسوون كذا وكذا ياخي المفروض العلماء يطلعون يا ياخي المفروض المجاهدين يسوون كذا ياخي المفروض فلان او فلان لا لا لا لا لا لا لا لا, لا تبدا توقل الامر على غيرك وتصرف الى سواك لا انت المخاطب انت انت المخاطب انت بالكلام انا يريد من هذه اللحظة الان من هالنحظة انك تتخذ القرار الشجاع وتقول مدام أن انا سبب من اسباب هزيمة الأمة خلني أعد بالمعاصي اللي انا وارع بها انا حلق لحيثي من الان والله مع المسة انا مطول سوبي والله الان لا اريح خياط واخليه جسرة. انا عاق ليالدي لا اريح الان اطب رجل امي ورجل ابوي واسوى استسلح منهما. انا عندي محرمات في البيت والله لا اطلعها. نعيب كيف دخان والله لا اقطعه واطع له بقدمي. من من جماعة يستطيع ان تعلم يعني يلتفت الى السماء والأهر الله عز وجل على الطيبة تعلم مهما دالك شيطان تتوب من الاغاني يخي ما تقدر تريد الدخام اي زملاء كلهم يدخلون تقل الطاق يكسر فيها بس يقول الناس عليه كتوبك مهبجين ما اريدك تلتفت عن المسال كل من كان يمنعك من الطابة الى الله عز وجل اريدك انك اولا لا تلتفت اليه واذا جاء الشيطان يحسرك ابسق في وجه شيطان والتفت الى السماء وقل فليتك تحلو والحياة ريرة ويتكظى والعنام غضبه وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خاضه اذا صح منك الود ربي اذا صح منك الود فالكل هاي وكل الذي فوق التراب ترابه والله العظيم جماعة اذا الواحد منا اليوم ما يطع على انف الشيطان يبسق في وجهه لا يتعن الشيطان غدا على, على انفك ويرسق في وجهك في النار كما قرع الزئبل وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدك بالنار شفتم يدري هو اللي دخل النار لانه سمع اغاني هو دخلها النار لانه صار جدا فاسد هو اللي دخل هذا النار لانك هو اللي دخل هذا النار لانه خلاه يشرح الحرامات يا ابن الشيطان نكت عليه في وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدك موعد الحد وقت كنت اخذكم قلت الله غفور رحيم ترى تغفر الرحيم صار جديد العقاب ثم يبدأ الشيطان يقول لهم وما كان لي عليكم الضلطان ويقول ما أنا بمفرخكم وما أنتم بمفرخي ويبي وجوههم ويهينهم وهم في النار ليش لأنهم فعلا فأهل المكان في الدنيا يا يسواني هل الرسالة هل وصلت إلينا هل فهمت مراد من هذه كلها مراد يا جماعة أن الأمة تبتعد عن المعافى قدر المستطاع. يا جماعة كيف ندعو وراء النام في, ال... في في صلاة في المغرب والعشاء في غير الصلاوات والفجر الفجر يقول اللهم صلِّ شو أنا في العراق وحنا نقول امين آمين يخلوش المكان النبي صلى الله عليه وسلم في انظر الله تعالى إلى هاليدن فيده يد مسبحة يد هادرة يد ساجدة يد راكعة وين لا يده فيده يد تنزق الدخان وتنزق الشيشة وتكتب محرمات وتنزق ريمات كنترول وقاعد تقلب في القنوات بعد المولى رب ما يستجيب لما يستجيب الا اللي دي راسخه ما تستنى الله يا فهل وهل لاحظت يا جماع ان الواحد فعلا يعاذ رب العالمين على الصبات بتعيش بالله عليك في الدنيا يعني كم يعني عمرك 20 كم باقي لك 2000 سنه عمرك 40 كم باقي لك 10000 سنه ها السنوات وانت مستن على على على التراب سنين الملائكه واذا سالت يوم القيامة كم لبست في الارض عددنين تبدأ تقول نبينا يوم لنا او بعض يوم ما ندري الله يوم اللي نفس يوم اللي في الدنيا كل هذه محثة شيئا بين دوله عز وجل إذا ورث العبد بين يدي بي عبده جل وعليه من القيامة أسأل الله تعالى منه وكرمه وقفتني وياكم لكل خير وجعلني وياكم باركين عينما كنا كما أسأل الله تعالى أن يقبل توباتنا جميعا إلى كل وامين أسأل الله أن قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اجعلنا من أحد عبادك إليك وأقرابهم إليك يا حيا حي قيوم اللهم اصلح قلوبنا اللهم طهر أسماءنا من الغناء اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم طهر أعيننا من النظر الحرام اللهم طهر أموالنا منا الحرام يا حيا حي قيوم اللهم اجعلنا ممن يقيمون السلاة في أي ومن يحرصون على طاعة هذا الجنال والإسلام اللهم انصروا الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك السليبيين المسار الظالمين اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اجعل لهم لمن خطهم آول اللهم مزق ركتهم وترق جمعهم وشتت شملهم وخالف بينهم رلمهم اجعلوا الدائرة عليهم يا حي يا قيوم اسأل الله تعالى من سكن خير رسول الله نبينا محمد